غير <ghyr> المذبوب عليهم وللّهِ <الضالين> <أم> <أم> <أم> إنّا في ليلةِ القدر وما كما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر الله